عند الكفار مهما كانت أنواع كفرهم سواء كانوا وثنيين أو حتى كانوا من أهل الكتاب أو كانوا غير ذلك أو كانوا على حضارة أو كانوا على تقدم مادي فإنه لا أجزء أبداً بأي حال أن يدور بخالة المؤمن بالله أن يكون عند هؤلاء أفضل من مجاة الرسل فإن هذا المسلك بمسالك الجاهلية الثانية عسرة بعد المئة لبس الحق بالباطل أيضاً على معنى أنهم دائما يلبسون الحق بالباطل ويأتي بمسألة حقيقية من, من, من أصل الرسالات ومنبع الرسالات ما يدخلون فيها أشياء كفريات وقد يقول أليس قال لنا يوم كذا وكذا ويصدق بتلك الكلمة ونحو ذلك فهم دائما يميلون إلى لبس الحق بالباطل وهذا كثيرا أيضا ما ينهجه حتى المعاصرون من المستشدقين وغيرهم يأتي بقضايا أو يظهر مثلا أنها كما يسمونهم قضايا علمية وقضايا منطقية وقضايا عقلية بينما يلبسون فيها أشياء أخرى وأشياء باطلة فهم يلبسون الحق بالباطل فضلا عما أوضحه الله عز وجل في كتابه عن أهل الكتاب في قضايا كثيرة يلبسون بها الحق بالباطل الثلاثة بعد تبعث المئة كتمان الحق مع العلم به يكتبون الحق وهم يعلمون وهذا وجهود كذلك جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلم وعلوه، فهم ليس جهلا ولا ولا يتكلمون لأنهم فعلا هذا هو الذي يعتقدونه لا في بعض أحوال الكفار أنهم يعلمون أن أن أن محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق أو أن الرسول عن الحق ولكنهم يجحدون، فهم يكتمون الحق مع العلم به. وكما قلنا هذا ليس بالضرورة أن يكون في جميع الكفار لا قد يكون في فئة من الكفار يعني بعض الفئات تكفر مثلا لأنها تعبد غير الله فئة تكفر بأنها لأنها تقول على الله بغير علم فئة لأنها تكتم الحق وهي تعلم فقد لا تكون مجتمعة في كل الكفار وإنما قد تكون في فئة دون فئة ولذلك قال الله عز وجل في بعض المقامات لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الرابعة عشر بعد الميهة قاعدة الضلال وهي القول على الله بالعلم أيضا هذا من مسالك الجائلية وهو أن اللسان يكون من الجرأة بحيث ينسب هذا إلى الله أو إلى دين الله أو إلى رسول الله من غير علم ومن غير مستند ولا تقولوا لما تصفوا لسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم إن الذين يفترون على الله الكريم لا يفلحون والآية الأخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما من نزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الخامسة عشر بعد المية التناقض الواضح لما كذبوا بالحق يعني على معنى إن الإنسان إذا إذا كذب بالحق ولم يقصد الحق فإنه لا بد أن يظهر في تناقض في أقواله وفي سلوكه أما الذي يقصد الحق ولو أخطأ لا يمكن أي تناقض أما الخطأ فوارد الخطأ من شأن البشر الخطأ من شأن البشر وليس في البشر كامل ولكن حينما يكون القصد غير الحق لا بد أن يظهر التناقض ولهذا قال سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يعني مختلط وملتبس ومتناقض وأنت تلاحظ هذا يعني حينما حتى حتى في قضايا الدنيا حينما يكون بينك وبين أخيك قضية ويكون ملتوي ولا يريد الحق يختلط عليه الأمر ويظهر تناقضه بسرعة كشان الذي يكلب الذي يتعمد الكذب يتناقض لكن الإنسان إذا كان صادق ولو أخطأ تعرف الصدق منه إذا قصد الحق ولم يقصد الكذب ولا الظلم ولو أخطأ أنت تعرف أنه صادق وتعرف سلامة نيتي وسلامة طويته بينما الذي متعنت ولا يقصد الحق وينظهر أظهر لباقه وأظهر ذكاء وأظهر معاره لابد أن يتناقض الكاذب والخاش والظالم و. الصاحب الأهداف السيئة أبدا أن يظهروا على حقيقتهم فيظهر فيهم التناقض ويظهر فيه فيهم الاضطراب ويظهر فيه فيهم الـ الـ الـ الـ سوء القصد وسوء النية تظهر على أعمالهم الظاهرة السادسة عشر بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعض أيضا هذا من بعض الناس يؤمن ببعض ويكفر ببعض ومعلوم أن هذا كفر بالكلية قالوا الكتاب نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فهذا أيضا من أخلاق هذه الجاهلية بينما الواجب على العاقل فضلا عن المسلم أنه يطلب الحق أين وجده ويخضع له أين وجده بينما أهل الكفر أهل التواءات وأهل الجاهلية أهل التواءات إنما يأخذون من حق ما وافق أهواءهم وأغراضهم السجاعة عشر بعد المئة التفريق بين الرسل على معنى أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض ويمائزون فيما بينهم بينما الأصل في المؤمنين الحق أنهم يؤمنون بجميع رسل الله وأنهم يحترمون كل الرسل لا نفرق بين أحد من رسله ولهذا حينما تنظر في أحوال الكتاب وفي كتبهم تجد المخازي فيما ينسفونه إلى الأنبياء عليه السلام حتى أنهم اتهموهم في أعراضهم واتهموهم في شرفهم واتهموهم في أشياء كثيرة وسبوا بعض الرسل و... بينما أهل الحق يؤمنون بجميع رسل ولا يفرقون بين أحد من رسله كلهم معصومون وكلهم قد بلغ الأمانة على وجهها وأدى لسالة ربه وحقهم الاحترام والإيمان بهم جميعا وإن كانوا يتفاضلون التفاضل, التفاضل غير التفريق وإلا الله عز وجل أخبر عن الرسل أن الله فضل الرسل بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والرسل فيهم ولو العزم وفيهم يعني تختلف منازلهم عليهم السلام ولكن بهم جميعا واعتقاد عصمتهم واعتقاد أمانتهم وأنهم بلغوا رسالات ربهم هذا كله لا نفرقه بين أحدهم الرسول الثامنة عزرة بعض المئة مخالفتهم فيما ما لهم به علم يعني أنهم الشيء الذي يجهلونه وينكرونه الذي ليس به لا يسلمون لا إنما الأصل أن الإنسان الشيء لا يعرفها ويجهل ويكهل علمها إلى الله ولا يقول فيها قولا حاسما ولا يخالف إنما يسلم بما جاء الله وما لا يعرفه أو لا يحيط بعلمه هذا يتوقف فيه بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولما يأتي التأويل وإنما ولا عليهم أن يستسلم وأن يسلم حتى يتبين ولا يقول لا حقا ولا باطلا لكن هناك قاعدة عامة أن كل ما جاء عن الله والرسول فهو محل التسليم والانقيات تسعة عشر تبعث المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم يعني يزعمون أنهم جالية العرب مثلا يزعمون أنهم على ملة وهو الكتاب يزعمون أنهم أتباع لموسى وعيسى بينما صريح أن أعمالهم مخالفة إما بانحرافات وإما بشرك وإما الإتيام بسفاسف الأمور بينما الأنبياء يدعون إلى معايا الأمور وإلى مكان من الأخلاق العشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله يمن أمن به وهذه كل المخالفين الرسل هذه تكاد تكون قاعدة عامة. وهو أنه المخالفين الرسل يحاولون أن يؤذوا أتباع رسول وأن يصرفوا الناس عن يتبع رسل الله كما وشأن الملأ الذي يستكبر. ودائما يصدون عن سبيل الله من أمان به يبغونها عوجاً كما ذكر الله عز وجل في أكثر من آية قوم شعيب عن أهل الكتاب وعن غيره الحادية والعشرون بعد المئة موادتهم الكفر والكافر وهذا ايضا قضية كبرى وهي قضية الولاء والبراء والمفاصلة والتميز وهذا سبق أن فصل القول فيها جدا وهي من اظهر مظاهر اهل الجاهلية وهو انهم يولون الكفار او حتى لا يكون عندهم تمييز بين الكافر والمؤمن ثم سرد مسائل متوالية إلى ان بلغت 31 وهي قضايا من اعمال جهليه ايضا تتعلق بامور الغيب وتتعلق بالتطلع الى امور لان اللسان مع الاسف نظرا لضعفه وجهله جهله ايضا وتلمسه لشده انواع السبل والطرق في سبيل ان يحقق بعض ما اربه تجد ويتعلق بامور لا لا حقيقه لها ولا أثر لها وإنما مجرد أولا تعلق بهذه الأشياء والأمر الثاني أن لقلة إيماني فمثلا إذا أعياه طلب العلاج لمرض من الأمراض ذهب إلى الطباة وذهب ثم عجزت يتجه إلى أصحاب الشعوذات من كهانة من عرافة من سيد ونحو ذلك هذا ذو على ضعف الإنسان وعلى ضعف الإيمان بينما هو في يقين يعرف أن هذه لا أثر لها كثير وناس كثير ذهبوا إلىنا ولم يستفادوا وإنما أمور تدل على ضعف في الإيمان وإلا هذا البشر الذي عندك يعطيك كيانا وعرفا لا يعرف شيئا أنت وأنت وهو سواء وكذب في كثير من الأحوال إلا في بعض القضايا التي يستخدم فيها الجن أو الشياطين قد يحصل حينما يستدل بعضهم ببعض فيحققون للإنسى ما لا يدركوا إنسى وهم من خصائص الجن مثلا مما جاهله الله عز وجل من خصائصه على كل حال، الشيخ رحمه الله أشر إلى هذه المسائل والعيافة والطلق والطيرة والكيانة والتعاكم والطاوت فهذه كلها من أميز مسائل أهل الجاهلية فالذي يسلكها قد سلك مسالك الجاهلية وأخذ بأعمال أهل الجاهلية وإنما حق المؤمن أن يسلم لله عز وجل وأن يأخذ بالأسباب الظاهرة التي دلنا الله عز وجل عليها وأن يأخذ بسنينا أما أن يتعلق بامثال هذه الشعوذات والغيبيات التي لا لا يملك الإنسان فيها تقديم ولا تأخذًا ولا يعرفها وإنما هي محض حق الله عز وجل في أمر الغيب فإن هذا هو الذي يجب أن يتمحض له المؤمن وأن يعرفه المؤمن وأن وهو الذي وهو من أكبر الأمور التي يفترق فيها المؤمن عن أهل الجاهلية وكرهت التزويج بين العيدين تزويج بين العيدين هذه ما لم يتبين لي المقصود منها لكن راجعوا إن شاء الله تبين لكم فيها شيء مشايخ وكراهت لا نبدل الله عنه فيها تحريف هذه بثنا فيها تحريفا عندك معاكد في النسخة هذه برضو تزوج بين عيدين نعم بين العيدين انا ما ادري يعني اذا كان هذا فعلا موجود في الجاهلية او لا او عند بعض الامم او بعض اللي هو على معنى كراعة الزواج بين العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى مثلا اذا كان هذا ما أدري يعني اذا كان منكم احد يحفظ شيء في هذا او مرة عليه شيء من هذا انهم يعلمان يكرؤون الزواج في او التزويج في تلك ولجك شك أن طبعا عندهم التشاوم لكن هذا هو المقصود التشاوم هو الطيرة لأن ذكر الطيرة هو الطيرة نوع من التشاوم سواء تشاوم بحيوانات أو تشاوم بأيام بعينها أو تشاوم بأصحاب العهات كالأعمل والأعرج أو بعض الأيام كالأربعاء أو بعض الأشر كالصفر ونحو ذلك أو بعض الحيوانات كالبوم والغراب ومن الطريف أيها الأخوة أن جاهلية العربية تشامون بالبوم ويقال أن في أوروبا يتفاءلون بها البوم عند الأوروبيين وبخاصة يقال عند الإنجليز أنها من وسائل الفعل فإذا رأوها فريحوا واعتقد بتنزل الخيرات وعند العرب هي من وسائل الشؤم مما دلق على القضية لا علاقة يعني إنما هي مجرد موروثات يعني يتعاقبها، يتناقلها الأخلاق عن أسلاف. هؤلاء يتشائمون بالبوم وأولئك يتفاءلون بالبوم. فقد يكون المراد هي ذكر أُلخ. يعني فامل، لكنني أنا لا أحفظ شيئاً في هذا، ولعل نرجو لك إذا كان من الأخوة الحاضرين من عنده علم في هذا في هذا في هذه القضية بخصوصها أن هالجاهلية يعني يكرهون أو حتى فئات منهم. يكرهون التزويج بين العيدين أو عقد النكاح بين العيدين فأنا لا أعلم شيئا في هذا وصلى الله وسلم على خير خطي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكن نرجع إن شاء الله نشوف يعني إذا كان هذا أول عملت عمرة في سر رمضان ثم ذهبت إلى المدينة منورة لزيارة المسجد النبوي ثم توجهت إلى جدة للإقامة فلم أتمكن من الإقامة في جدة ثم رجعت إلى مكة ليداي الحج مفتفال وحرم تحرم إن شاء الله ولا عليك بالحج يعني كلما حكم شخص جاء من بلد من بلده إلى هنا ليس لغرض الإقامة ولكن للذهاب للجهاد فبقي عشرة أشهر وهو أو ستة عشر شهرا يبدو يمكن شهرا يمكن ستة عشر شهرا أو خمسة عشر شهرا وهو يقصر في الصلاة أو يقصر الصلاة. مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في صلاته ستة أشهر فأرجو توضيح ذلك ليس هناك حديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر ستة أشهر هذاك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر حبسه الثلج بيد ربيجان فقالوا إنه صار يقصر الصلاة الستة أشهر أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا على كل حال إذا كان الإنسان فعلا محبوس على معنى ليس مسجون لكن مقصود محبوس على معنى أنه جاءت عوائق لا يتمكى من السفر لكنه لا يدري متى تنتهي هذه العوائق قد تنتهي غدا بعد غد إلى يقول اليوم موعد الطائرة موعد كذا إنها المعاملة في الإدارة الفلانية فلا يدري متى تنتهي فهذا يقصر يقصر أبدا مهما طالب أما إذا كان يعرف من نفسه أنه يقيم أربعة أيام فأكثر فإن هذا لا يقصر ولهذا لعل السائل يتصل بي بعد الترس حتى استوضح منه أكثر يقول عملت عمرة في السابع والعشرين من رمضان وذهبت للمدينة في الثامن والعشرين لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجهت لجدة ليقيم هناك حتى موعد الحج ولم ولم أتمكن فرجعت في الرابع من شوال ووريد حج مفردا فماذا يترتب علي لأنه لا يمكن الإحرام من جدة فهذا يمكن الإحرام من التنعيم مادم أن مجيئك من المدينة إلى مكة بقصد الحج فكان عليك أن تحرم من ميقات المدينة من أبي أرعالي فالذي يراه لك وهو الأحوط أنك إذا رأت أن تحرم بالحج ترجع إلى أبي أرعالي وتحرم من الميقات الذي تجاوزته غير أوحي وإذا لم تتمكن فتحرم من التنعيم لأمانع من الحل فتحرم من مكانك تحرم من بيتك للحج ويكون عليك دم لأنك تجاوزت ميقات وغير إحرام. أو الزكاة لأهل البيت الأصل أنها لا تصح لا تحل لهم الصدقة الأصل أن الصدقة لا تحل لأهل البيت من بنوهاش لكن ذكر بعضها العلم أنهم إذا كانوا مستحقين ولم تصلم حقوقهم من بيت المال فلا مانع أن يأخذوا من الزكاة أقول أنا أحفظ من كتاب الله ووريد أن أعطي المدرس شيئا من الهدايا فهل يجوز لي أن أعطي الأستاذ مثل النقضة وأهدي أرجو باس، ماذا منها ليست رشوة وإنما هي من باب الأدب مع الشيخ وليست يعني فيها شيء من الرشوة وإن كان أيضا حتى دفع الأجر أيضا لا مانع أنا أرجو باس إن شاء الله من هو أبو الأنبياء هل هو نحن نعم هو أبو الأنبياء لأن الله عز وجل يقول جعلنا ذريته هم الباقين هل هو أبو البشر هو الأبو الثاني البشر هو الأبو الثاني البشر فهو بهذا الاعتبار يكون أبا لأن كل الذين بعده هم ذريته وأن كان إبراهيم عليه السلام في ذريته أيضا جعل الله في ذريته النبوة والكتاب كما أخبر الله عز وجل في إبراهيم كذلك فيصدق عليه أيضا أنه أبو الأنبياء وحينما يقال أبو الأنبياء لا يعني أنه أبو الأنبياء كلهم لأن هذا متعذر وإنما أبو جملة كثير عن الأنبياء يقول معلوم أن مشروط لا إله إلى العلم واليقين والإخلاص أرجو أن تضيح هذه الألفاظ بصورة مختصرة نعم العلم المنافي للجهل العلم المنافي للجهل على معنى أن يعلم معنى لا إله إلا الله ماذا تنفي وماذا تثبت تنفي العبادة عن ما سوى الله وتثبت العبادة لله وحده ويا قال سبحانه فعلم أنه لا إله إلا الله فلا بد من العلم اليقين المنافي للشك اليقين أن يستيقن معناها أن يقين أن يستيقن في قلبه يقينا جازما بأنه لا معبود إلا الله البته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي وإنما العبادة لله واحدة بدن أن, أن, أن يطمعن بذلك قلب وأن يشرح صدره هذا هو اليقين المنافذ للشرك الإخلاص المنافذ ضده الذي هو الرياء وحتى الشرك يعني. يعني الإخلاص هنا فيه أيضا الشرك على معان يخلص بي بي بي بي بي بهذا الاعتقاد بمعرفتي والعمل بإله الى الله يعمل بها مخلصا الله وحده هذا جزء عمل امر اهل الحي او الميت اما الميت فلا مانع بيطلق اما الحي فاذا كان قادر ولم يعتمر عرفه الإسلام ب وهو قادر على أن يعتمر بنفسه فلا بد أن يأتي بنفسه. أما إذا كان غير قادر فأرجو الأباس بالنائب عنه. وكذلك إذا كان سبق أن يعتمر عمره الإسلام فلا مانع أيضا أن ينيب من يعتمر عنه. لكن الأحيان لا بد أن ينيب ويوكل توكيلا. هل يجوز التبرع بقيمة هذه التطوع للمجاهدين الأفغان؟ لا. هذه هدى ومساندة المجاهدين شيء آخر. لأن المقصود بالهدي هو التقرب إلى الله بالنحر التقرب إلى الله بالذبح لا بالقيمة سواء كان وضحية أو كان هديا هدي تمتع أو كان هدي تطوع لأن المقصود بالهدي هو إراقة الدم الذبح لله عز وجل لأن الذبح نسك الذبح عبادة فحينما يهدي يعني يذبح لله فالمقصود هو الذبح وإن صلاة ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين أما مساعدة المجاهدين فشيء آخر رجل اعتمر ويريد الرجوع إلى بلاده هل علي طاق ودا نعم يوادع كالحج جئت في رمضان العمرة وأنا أريد الحج فذهبت إلى المدينة ثم ارتحلت منها من غير إحرام إلى جدة وكنت فيها يومين فدخلت مكة بغير إحرام منها عليها أم لا هذا كما قلنا في السؤال السابق وهو أنه إذا كان أجيب من المدينة بقصد الحج فكان عليه أن يحرم ميقات المدينة من أبي رعالي وحيث أنه لم يفعل فقلنا إن الأحواط أنه يرجع من ويحرم من هناك فلما يتمكن فيحرم من مكانه للحج مثلا و يذبح دمنا جبرا لمجاوزة الميقات بغير إحرام موضوع خاص على كل حال هذا يظن يقول أنه يفيد لنزل الله خليف هذا يقول في كتاب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ هذا الباني الطبعة الجديدة نسخ القراءة خلف الإمام في السرعة الجارية حتى بالفاتحة واستدل بحديثين منها أن ما من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة على كل حال هذا يراجع في, في الطبعة التي يشرع للشيخ التي يشرع إليها الأخذ والأخير وينظر في الأمر إن شاء الله من دخل مكة في رمضان محرما وخرج للتنعيم وأتى بعمرة في شوال فهل يكون متمتعا وعليه هذه نعم يكون متمتعا ولو كانت عمرته من التنعيم هذا يقول أنه قاضي يعمل في محكمة لا تحكم بما أنزه الله فلما تبين خطرة الأمر أقسم أن سيجع نفسه في خدمة المسلمين وفعلا كان سببا في إخراج إخوة يعني قبض عليهم واستمر على ذلك حتى أصبح معروفا أنه يساعد المسلمين ولكن كثيرا ما يقع الحكم بغير ما أنزل الله مع أنه إذا وقع أمامه قضية صريحة كالسرقة والزنا والربا فإن يردها إلى دائره أخرى. لو بعض القضايا التي لا يختلف فيها الحكم بما أنزل الله عن الحكم بغير ما أنزل الله مثلا في بعض أمور بعض أمور إدارية أمور نظامية أو أمور تعزيرية هذه معلومة أن الأمر فيها واسع لكن هو المهم الرضا. التحكم غير ما أزال الله أو أنه لأنه أحيانا الحكم كما قلنا في بعض القضايا التعزيرية وقضايا غير موصوصة عليها أحيانا قد تكون اجتهادية بحيث يعني قد يكون مسار واحد في القانون أو في الشريعة في بعض القضايا لكنه المقصود هو الإطار العام والمقصود هو القناعة والرضا والمعارف بأن هذا هو اجتهاد في تنمس حكم الله عز وجل وإلا معلومة في بعض القضايا قد تكون أشبا ما تكون بعقلية وأشبه ما تكون بمصالحات وأشبه ما تكون بقضايا يعني جعلها الشارع الحكيم مفتوحة لالقاضي ولالمفتي ولتخضع للأعراف مثلا أعراف الناس يعني نمعلوم أن في في أصول الاستنباط في أحكام الشريعة اللي أحكام منها ما هو يتعلق بالعرف مثلا ومن ما يتعلق بالمصالح مرسل ومن ما يتعلق بإستصحاب بعض الأصول كان الأصل في أشياء لباحة والأصل استصحاب أصل الظاهر في كثير من القضايا وبخاصة بعض القضايا, القضايا المعاملات وبعض القضايا الشهادي قد يكون ننظر فيها إلى البين على المدعي ولمعلم من أنكر واستصحاب أصل الظاهر ونحو ذلك واستصحاب حكم اليد لمن وضع يده